وارحمنا بهم يا كريم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين الحسن وعلى اصحابه وعلى زينب اخت الحسن وعلى العباسي اخر اجا تكتب قصيدة والقلب مكسور من شلت القلم دمعات بعيوني اجا وقت الزياره واسمي مكتوب معقول اللي احبهم ما يريدوني أنا الخادم الخدامك يا ابو الأحرار يعني ويا الخدم لازم تكتبوني مو منه وأمنها إلمنه إلك مولاي. خدمتكم شرف وعلاء رباني بس تعودت كل مره يا مولاي ما اطلب طلب بالحال تنطوني اش ما تقسى الظروف اش ما تزيد اخطار اش ما زاد الذبح وش ما يمنعوني اريدت عن لحضرتك يا حافي وشايل همومي علمتوني واشرب المضايف شايب السجاد وحسب الجنة قاعد مني ضيفوني ما ما أطبل مسرور براحتكم اقل من يفتشون ولا الهويه اجا يزور حسين احيهم قبل ماهم يحيون بدون زيارتك ما يرد عمره طول يا ابو السجاد بالحسرة تخلوني اذا من كتب زاير إليك العام وحق الزهر أهوى لو يدفنون ين حالتي من الصبح للليل من كثر البكاء متورم جفوني ابكي من اسمع القار يقول يا زوار الحسن وياكم خذون أبشي من أسمع القار قل يا زوار الحسين وياكم اخذوا زينب لفتيام حسين لكن جامعة الهم تقله يا وعيوني على من هزلم التم تعنت ليل الخامة. تكسر الصخر والنتها طبت قعدت قبالا وعلى خدته الدمعتها تقل عليك ظل عمك المظلومه ومصيبته سولف لي ما يلعن لا تخفي علي احسن علي من هز المصابين شوفش كثر عجل الخيل وادي كربلا غيم أوالي أوالي من سمع حسين سالت دمعه عيون يقل خاف سالف لج وجه ينخطف لا جت لي وجت له البيت يختي القيوم يردونه ولابد ما تشوفيني فوق الثرم قطعيني يا زينب لا تنوحيني عينك علي تام النار لو شبت بالمخيم يختي وسهم المثلث ابدا لا تشوفينا وعبد الله الطفل يمي ابدا من احرهم طوقينا شفت الشمر يمي ابعد ولات حاكينا تراه يقطع بنحري ويتربى على صدري يا زينه بعيني وصبري لمن يحكم الباري ترى وبحالنا ابصر قالت اجل وصوبنا قبل قابل على الغابراتنا يحسن من تنور عظم الله أجري وأجوركم يقول الإمام زين العابدين لما جاءت ليلة العاشر من المحرم جاءتني عمتي زينب تمرضني في خيمتي وكان الحسين في خيمة مجاورة يصلح سيفه تاره وتارة يبكي بينما عمتي تمرضني إذ سمعنا الحسين يقول يا دهر أفن لك من عرفنا أن الحسين ينعى نفسه خنقتني العبراء عمتي زينب ما تحملت ذهبت إلى الحسين ورمت بنفسها عليه وهي تقول أبا عبد الله أتغتصب نفسك اغتصابا ليت الموت اعدمني الحيا قال أخي يا زينب لا يذهبن بحلمك الشيطان اعلمي أن اهل الأرض يموتون وان اهل السماء لا يبقون مات جدي رسول الله وهو خير مني مات ابي وهو خير مني ماتت امي وهي خير مني كل نفس ذائقه الموت ثم مسح الحسين بيده على صدرها هدا من لوعتها وسكنا من روعتها ثم خرج من عند زينب وجمع أصحابه في خيمة واحدة ثم قال أصحابي بارك الله فيكم هذه الليلة ليلة عاشورا وهي آخر ليله لي ولكم في الدنيا فتزودوا فيها من العبادة فقاموا بين راكع وساجد وبين قارئ للقرآن حتى صار لهم دوي كدوي النحل. ولما جاء وقت صلاة الفجر صلى بهم جماعة وصار فيهم خطيبة وقال أصحابي بارك الله فيكم هذا اليوم يوم عاشوراء وقد أذن الله تعالى فيه بقتله وقتلكم. وما الى القتال الذي لا بد لكم من وهذه رسل القوم اليكم ثم اراهم اماكنهم في الجنه ولما جاء وقت صلاه الظهر التفت ابو ثمامه الصائدي او الصيداوي قال ابا عبد الله لقد دخل وقت الصلاه قال جعلك الله من المصلين قل لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا واذا بالحسين بن نمار ينادي صل يا حسين فان صلاتك لا تقبل وما ان فرغ الحسين من صلاته الا ووقع سعيد بن عبد الله الحنفي في حجره يخور بدمه لأنه صار يتصد الحجارة والسهام المتجه نحو صدر الحسين بصدره الطاهر قال أبا عبد الله أوفيت بالحق الذي علي قال نعم شكر الله سعيك وانت امامي في الجنه فابلغ جدي وابي وامي واخي عني السلام وقل لهم اني في الاثر ثم فاضت روحه بين يدي الحسين الى الجنه هنيئا له وما هي إلا سويعات بعد ظهر يوم العاشر إلا وثارت غبر وما هدأت إلا والحسين وحيدا فريدا كلما دخلا خيمه وجدا خاليا دخلا خيمة بني علي خاليا خيمة بني عقيل خاليا توسط الخيام ولسان حالي يقول بالأمس كانوا معي والياب وخلفوني بأرض الطاف حيرانا نذر علي إن عادوا وإن رجعوا لأذبحنا إلى الرحمن قربانا سمعت العقيل زينب أبا عبد الله أسمعك تنادي اجسادا على الرمض قال أخي زينب أريد من يقدم لي جواد قالت أنا أقدمه لك لكن أسألك سؤال أبا عبد الله هل رأيت قلبا أقسى من قلب أختك زينب هل رأيت أختان تقدموا لاخيها جواد المنية لما سمع الحسين ذلك صار ينادي وأقلة ناصرة أمأ من ناصر أمام الناصر اما من معين يعيننا اما من مذب يذب عن حرائر رسول الله جاءت له بجواده اعتلى الصهوه نزلا به الى المعركه فرق القوم عن المشرع يقول حميد بن مسلم رأينا الحسين أخذا من الماء غرفة قربا من فمه أراد أن يشرب وإذا بالجواد طأطأ برأسه وسط الماء يخاطبه الحسين أيها الجواد اشرب هنيئا مريئا فوالله لن أشرب حتى تشرب وكأنه لأن الجواد فهما ما قاله الحسين رفع رأسه من الماء سالت دموعه من عيني ولم يشرب من الماء قطرة واحدة بينما الحسين في حيرة وإذا بصوت من الأعداء أتلتذ بالماء يا حسين وقد أوتكت نساءك رمى الحسين, رمى الحسين بالماء من يدا ركبا صهوة جوادا جاء مسرعا نحو المخيم وجدا سالما عرفا أنها مكيدة من الأعداء التفتا إلى العقيلة زينب قال أخي زينب أوصيكي بولدي عبد الله الرضيع خيرا قالت قطعتني قلبي لقد يبسا لسانه من شدة العطش وصار كالخشبة اليابسة قال الحسين علي ما وضعت في قماط أبيض جاءت بي إلى الحسين نزل بي إلى المعركة صار ينادي القوم بأسمائهم يا عمر يا, ابن ساعد يا شبث بن ربعي يا شمر بن ذي الجوشن يا فلان ويا فلان إذا أنا المذنب فما ذنب هذا الرضيع ما ضركم لو سقيتم شربة من الماء انقسم العسكر إلى ثلاثة أقسام قسم جلس يبكي قسم قال لا تسقوه قسم قال لا تتركوا من أهل هذا البيت صغيرا ولا كبيرا التفت ابن سعد لحرملا قال يا حرملا أجب نداء القام وأسقي الرضيع قال ويحاك بل اذبحوا من الوريد إلى الوريد يقول حرملا قلت للحسين أرني طفلك رفع الحسين طفله بكلتا يديه يقول حرملا وضعت سهما في كبد قوسي ثم جثيت على الأرض بركبتي رأيت رقبة الرضيع كأنها إبريق في اردت أردت الرضيع وقع السهم في منحره أين المنادي والسيد أين المنادي ورضيع أخذ الحسين قليلا من دم ولد رمى به إلى السماء فلم تنزل منه إلى الأرض قطرة واحدة تلقى حسن دم تلقى حسن دم لطفل أشاش حال ليجتل بحجرة وزالوا ترس جافا من وذبل السما وللقاع ماخر عظم الله أجري وأجوركم جاء الحسين بولدي نحو المخيم وإذا بالعزيزه سكين جالسا عند كسر الخيمة قالت أبا عبد الله سقيت أخي وجئتني بفاضل الماء إن كسر خاطر الحسين تحير ماذا يقول لزكين سكينه اعطاها اخا رفعت القماط امن عليه واذا به مذبوح من الوريد الى الوريد اين المنادي وارضيعا جئنا النساء صرنا عليك الحلقة هذه تشم أخرى تضمه جاءت أمه الرباب انكبت عليه ولدي ولدي ولدي كل أمل ورجاء ان شاء الله ما عندنا في ماتمه من ام فاقده ولد من اولادها ان شاء الله ما عندنا والد مفجوع بولد من اولادها خلصه الحسين من بين أيدي النساء جاء به بين المخيم صار يحتفر حفيرا قالت له العقيله زينب أبا عبد الله قطعتني يا قلبي أراك تحت في روح في, في هذا الوقت قال نعم اخي زينب اعلمي أن إذا قتلنا تحز رؤوسنا وترض صدورنا وأخشى أن يفعل بولدي مثل ما يفعلون بنا جاء الحسين بعدما أندفنا ولدا ناحية المعركة صار ينادي أمام الناصر أمام معين يعيننا أمام مذب يذب عن حرائر رسول الله الرباب دخلت إلى الخيمة نظرت الى مهدي ولدها خاليا انكبت عليه وهي تنادي وولدا انا ظلت مولي ليلة لال ادور عني مني انا ظنت عبد الله نخال اثار الولد يا ناس ثم ان الحسين التفت إلى العقيله زينب قال أخي يا زينب أو عندك ثوب قديم قالت لا يا ابن والدي لكن وما الذي به قال اعلمي أنا إذا قتلنا تجرد ثيابنا من علينا جاءت له بثوب قديم فمزق ولبسه تحت ثيابه ثم قال اخي زينب اني عزمت على لقائي ربي اوصيكن بالعليل المريض خيرا هذا إمام معصوم اطعنا لامره وانتهينا لنهيه ثم همس الامام في أذني ولدا وقال ابني ابلغ الشيعة عني السلام وعليك السلام أبا عبد الله شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروا أو سمعتم بشهيد أو غريب فاندبوا فانا الصبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فاموا أن يرحموني بينما هم كذلك اذ قال اخي زينب الله خليفتي عليكم اخي زينب اني عزمت على لقائي ربي اين بنات علي وفاطمه يا عاتق يا ام كلثوم يا فلانا ويا فلانا الوداع الوداع الفراق الفراق بينما الحسين كذلك اراد ان يعتلي صهوة جواده واذا بصوت من وراء حبيبي حسين نور عيني حسين ملاذي حسين التفت وإذا بها العقيل زينب وقد لبست ثياب أمي الزهرة قالت أبا عبد الله اكشف لي عن نحرك وصدرك كجبال عن نحري وصدره قبلته قبلة في نحره قبلة في جبته وقبلة في صدره ثم توجهت ناحيه المدينة قالت السلام عليك يا أم السلام عليك يا زهراء لقد أديت الأمانة ونفذت الوصية قال الحسين أي أمانة وأي وصية قالت أبا عبد الله اعلم انه في وقت احتضار امنا قالت لي يا بني يا زينب اذا رايت اخاك الحسين وحيدا فريدا في ارض كربلاء فقبلي عني ثلاث قبلات قبلة في نحره وقبلة في جبته وقبل في صدره قال ولما في هذه المواضع قالت اما القبله التي في جبهتك فموضع الحجر الذي تضرب واما القبلة التي في صدرك فموضع السهم الذي يخرق قلبك واما القبلة التي في نحرك فموضع السيف الذي تقتل به قال الحسين انا لله وانا إليه راجعون أراد ان يعتلي يا سهوته جواده وفي رواية اعتلا واذا بصوت اخر من وراءه يناديه حبيبي حسين نور عيني حسين التفت من وراءه وإذا بي أبئة ابنة سكينة قالت أبا انزل لي من على جوادك نزل الحسين من على جواد قالت اجلس لي على الأرض جلس لها على الأرض قال ضعني في حجرك وضع في حجره قالت أبا امسع بيدك على راسك وانا على راسي وناصيتي وافعل بي كما تفعل باليتامى فانا بعدك يتيما سيطول بعدي يا فاعلم منك البكاء اذا الحمام داني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني ثم نادى الحسين النداء الأخير يا زينب يا بنات علي وفاطمة الله خليفتي عليكم في أمان الله ركب الحسين صهوة جواده خطى إلى المعركة بجوادي خطوات نزل إلى المعركة قلب الميمنه على الميسرة الميسرة على الميمنه القلب على الجناحين التفت ابن سعد لقومه قال ويحكم ان بقي الحسين يصنع بكم ما يصنع افنأكم عن اخركم قالوا وما الحيل يا امير قال انقسموا عليه اربع فراق يا الله انقسموا عليه اربع فراق فرقة السيوف. فرقة بالسهام فرقة بالحجارة يقول الامام الصادق وفرقة بالخشب على جدي الحسين بينما هو يقاتل اذ اعتلت الكون غبرا صار الكون مظلما بان بياض جبين بصر به ابن ابي الحتوف اخذ حجرا من الارض رمى الامام في جبهته سالت دماؤه على وجهه فتح ازره درعا اخرج ثوبه اراد ان يمسح الدم، بان بياض قلبه يا الله واذا بسهم مثلث له ثلاث شعاب وقع في قلبه صارت دماؤه تنزف انكب على رقبه الجواد جاءه ملعون من ورائه طعنه بالرمح اثني عشر طعنه وقع الحسين من على جواده الجواد نحو المخيم منادي الظليمة الظليمة من امتين قتلت ابن بنت نبيها يقول الامام الحجة لما رأينا النساء جوادك مخزيا وسرجه عليه ملويا خرجنا الى مصرعك مبادرات والى الصدور الاطمات ما المعركة الا والشمر مرجاف على صدر الحسين واضعا سيفه في نحره ماسكا بيده كريمه الحسين يعفر تحت قدمه رفس الحسين برجله اكب الحسين على وجهه جاءت زينب صارت تدافعه وتمانعه طعنها بالرمح في خاصرته وقعت زينب على الارض تبكي يا الله الحسين تحت الشباب كلما قطع عرقان صرخ الحسين وجده بينما الحسين كذلك يا علي يا علي يا علي اذ قطع راس الحسين حسين حسين يا حسين عبد الله حسين حسين ما يا منكم الا نصاب من قبل بفجر لكن مصاب ما جرى مثل شفتون واحد ذبح بحجر رضيع من فاق صدره والسباب قطره اسمع ون بالمجلس جنها ونت الزهرة اسمع ون بالمجلس جنها اسمع المجلس جنها جن ضلوع متكسرة اسمع والنبي المجلس كن هونه محسن اسمع والنبي المجلس كن هاتصيحه يا حسين اسمع والنبي المجلس كن العباس اسمع والنبل مجلس تنهوى والنبل مجلس مضروب بعمد بالراس اسمع والنبل ما تم تنهوى النت اسمع لطمه بالماتم كنه لطمه الزهراء اسمع كسره بالماتم كنه كسره الضلعين اسمع صرخه بالماتم كنه صرخه الاطفال أسمع صيحة بالماتم أم تنه صيحة الحورة، أسمع حزة بالمات أم تنه حزة المنحر، أسمع حزة بالمات أم حزة المنحر أسمع حزة بالمات أم حزة المنحر اسمع قطعه بالماتم أسمع قطعه بالماتم چنهه قطعه الكفين اسمع ضربه بالماتم جنها ضربه الهامه اسمع والنبي بالمجلس جنها والنته الزهراء أسمع ون بالمجلس جنه ونة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على, على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كان في جمعنا هذا طالب حاجة اللهم اقضها له من كان مدينا اقضي دينا من كان مريضا من عليه بالصحة والعافية يا ولي العافية يا رازق العافية يا متفضلا بالعافية ولتعجيل فرج إمامنا وإلى روح محمد وآل محمد وارواح أمواتنا وأمواتكم واموات المؤسسين ومن مات على الإيمان نقرأ المحترمة الفاتحة تسبقها ثلاث صلوات على محمد وآل محمد